يهل بيت النبي يهل الصفا والمناجاه بخيت من حبكم ي ظ ه ر بما قد م ن ا في رضا رب يمشي في صباحا ومن سيئا ب ا ع س ل مطالب وما كان يرجى 「さあ、神様はあなたの手を借りてくれたのですが、あなたの手を借りてくれたのですが、あなたの手を借りてくれたのですが、あなたの手を借りてくれたのです。 「さあいつらは」<音楽>